لَْسَ عَلَْكُم جُنااح أَن تَتَعُ بَضْلَم مِوَبِّكُمْلَنْسَلَْكُ جُنااحُأَن كَلكَ بَضْمَم يورَبِّكُم فَإذاَا أَفَُم مِن عرَبَاتِ فَذقُ اللهَّه عِذًا مَشعلِحَرَان وَذْكُُوهكَمَا فَإِنْ حَامَ وَسْنُ كَمَا هَدَاكُمْ وَانْصُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ لَهُ قَبْلَهُ لمن